يرثني وَيَرِثُ من آل يعقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا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 قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّ يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هو عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ تَلدَّاسِ وَرَحْمَةَم مِا وَكَانَ أَمْرَم م قضَ فَحَمَلَْم ف تَبَذَت بهِهِ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 إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت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 لئن لم تنتهي لأرض منك واهدرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا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 وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا شُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِنْ بَعْضُهُمْ خَلْفٌ أضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عدن الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا مما رد الذي كثر باياتنا وقال لا اوتينا مالا و ولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا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 وَماَا يَن بَغِيلِ الرحمنانِ أَ يَاتَّخِذَ وَلَدَا إِن كلُلّ مَن فيِي السمواتِ وَالْأَغْضِ إِللاا آاتِ الرحْمَانِ عَبدَ لَدَ أَحْصَهُم وَعدددَهُم عَدْدَ وَكُلّهُم آتهِ يَوْمَ القياامَةِ فَرْدَ